وَإِنِّي خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاخرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلِ يَعْقُوبَ وجعله رب رضيا يا ذكريا إِنَّا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن تبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم طبييا وحنانا من لدنا وذكاة وكان تقيا وضرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيل ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته بانتبذت به مكانا قطيا فاجاءها المقاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فَإِمَّا ترين من البشر أَحَدًا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن الْيَوْمَ اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا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 سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا قراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم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 يا أبت إني أخاف وإن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي منك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا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 ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ويكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الصور الأيمن وقربناه نديا ووهبنا له من رحمتنا أخار هارون نبيا في الكتاب إسماعيل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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان اذا ما مست لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان ما خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم شد على الرحمن عفيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا فإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال, قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقامه وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا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 أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا أطلع الغيبام اتخذ عند الرحمن عهدا فَلَا تنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مجدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلِهَةً ليكونوا لهم عزا كلا تيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أغسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المستقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا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 إن كل من في السماوات والأرض لا آت الرحمن عبدا لقد أحفاهم وعدهم عدا وكلهم ما فيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المستقين وتنذر به قوما لدا وَكَمْ مَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ ركزا